وَمَن يَقُلْتُمْ يَقُلْنَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحَةً وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤَتِّهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤَتِّهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إن التقيتٌ فلا تخضع نبِل قونٍ فيطم ع الذي في قلبه مرض وقل قولاً معروفاً وقرن في بيوتكم ولا تبر رجلاً تبر الأولى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 والخاشعين والخاشعتين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجه والحافظين فروجه والحافظات والذائرين الله كفيرا والذائرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما